يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناطور فذلك يومئذ يوم عسير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 فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نور ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما كما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعت عشر وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون لا أراد الله بهذا مثلا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 يتقدم أو يتأخر، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات. يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين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 فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, فما تنفعهم شفاعة الشافعين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 بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره كلا انه تذكره فمن شاء ذكره وما تذكرون الا أن يشاء الله وما تذكرون إلا أي يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.